إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتقى فآراه الايه الكبرى فكذب واعصى ثم ادبر يسعى فحشرتناه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 لأرساها متاعا لكم ولأنعانكم فإذا جاءت الطامة القبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وذردت الجحيم لمن يرى فأما